مات كما كان يتمنى مقولة يقولها كثير من الناس فذاك تمنى الخلود في محراب الفن وذاك تمنى الموت على أعتاب خليلته وذاك تمنى الموت من أجل مبادئها الدامة أما هذا فلقد تمنى الموت في سبيل الله فسار معتجل الخطى إلى الموت كمسير أهل الحب للميهاد بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صد في عدتي وعتادي رشاشي المهدار يروي باسما انك صين حكاية الامجاد بدني اسط طير قصتي وجهادي ودليني صق طيع عدتي وعتادي والشاشي المهدار يروي باسما للناك صين حكاية الأمجاد طلع الصباح وساحتي مملؤة بالمعتدين وزمرة الأوغادي فرأيت مسجدنا يهد دم جهرة ويقام دير حف بالعبادي ورأيت أمتنا يقاطع بعضها بعضا ولا صوت الصلاح ينادي فمضيت لا ألوي ولا أبدي أسا وتعاف نفسي مرقدي ووسادي روحي على كفي وأحمل مدفعي ويطيب لي حين الوغاء شادي أنا لا أليل ولا تهد عزيمتي بالقتل بالتعذيب بالإبعاد أنا مبدئي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي لا أستسيغ الذل أو أرد الردى فالموت في زمن الهوان مرادي أنا لا أريد الشمس في كفي ولا بدر الدجا بيدي وطوع قيادي أنا مطلبي سهل فإن رام العدى منعي فإن الله بالمرصادي أنا مسلم ابغي الحياه جميله واود ان احنو على اولادي يا امه الاسلام ليلك حالك وصلاح دينك غابه الالهادي يا امه الاسلام قومي وثأري كفي عن الإذعان والإخلادي لا لن يعيد المجد جيل ضائع يبكي على ليلى بقلب صادي لن يرجع البلد السليبة مطرب بالطبل والمزمار والأعوادي لن يرجع البلد السليبة مطرب بالطبل والمزمار والأعوادي قولوا بأني جاهل وعقيدتي مدخولة وتقودني أحقادي قولوا أحبائي وإلا فاصمتوا سيان عندي رائح والغادي أنا لن أجيب على الكلام وإنما سيجيبكم عند اللقاء جهادي طلقات رشاشي بليل دامس أحلى من البسمات في الأعياد وتوسدي لقنابلي في خندقي أحلى وأشهى من الذي ذرقادي واغبار خيل الله في أنفي تفوق الورد والريحان بل والكادي وأسير نحو الموت معتجن الخطى كمسير أهل الحب للميعادي بالأمس أخرجني العدو وها أنا أطفي لضاء كبدي أريح فؤادي